وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الْأَوَّلِينَ وقليل من الْآخِرِينَ على سرر موضونة واتكئين عليها متقابلين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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 وكانوا يقولون أَإِذَا مثنا وكنا ترابا وعظاما أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا قُلْ قل إن وَالْآخِرِينَ والآخرين لمجموعون مِيقَاتِ ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالين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 أتم تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لم بل نحن محرومون.